وَاتَّقُوا اللَّهَ ربكم لا تخرجوهن من قُيُوتِهِمْ ولا يخرجن إِلاَّ أَن يأتين بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو بمعروف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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بادئ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا ولا يئسن من المحيض من رسائكم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أسفر واللائي لم يحر وأولاك الأحمال أجبهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمده يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويحذن له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تطاقوهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجوهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تاسركم فسترضع له أخرى لينفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فلينفق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا فَيَجْعَلُهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُصْرَى وَتَأِيمٍ مِنْ قَضَيَةٍ عَتَّتْ أَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرَى وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا فذاق وبال أم وكان عاقبة أم لها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى الرسول يتبو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ مِنْ غَيْرِ مَا فِيهِ لَنُور وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد أحسن الله له رزقا الله, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا تعلم.